Kullallah, memalik mulk, tütül mulke manteşa ve tenzug mulke manteşa ve teizm manteşa ve tezil manteşa, bir yedik el khair, min ibadik el muklesin, el muklesin, el müteqin, el varigin, el zahedin, el mukarrabin, el Al-Safin Al-Muhibbin Al-Mahbubin Al-Mukhlisin Al-Mukhlesin Al-Mulhamin Amin Ve sellim ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme aynna ala zikrike ve ve ve ve ve Allahumma al kelime الله ve kelime al Hak ve din al İslam, fi kulla anhayal alam, ve ısrap siddur ana ve siddur aibadika fi kulla anhayal alam, ila lİman ve lİslam ve lİhsan ve lKur'an ve ila xidmeti ana ve istaktim ana fi hada ve ve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 واستختمنا في هذا الشأن وضع لنا بين عبادك في السماء والقرض وجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المردين الصافين الحبين المحبوبين واجعلنا علماء حلماء سلماء أواهي نوابين منيبين متواضين خاشين متخلقين بعقلاق القرآن وكورين جدين مهيبين ذكيين فهيمين ملهمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه رسوله ادعوني أستجب لكم وإذا سالك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداع ذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لأنهم يرشدون اللهم اجعلنا منهم اللهم حب بلينا الإيمان والزين في قلوبنا وكره لينا الكفر والفسوق والأسيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ أديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت لحاب. وإن لم نكن أهلاً فأنت أهل لزاك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والذكر اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وعزن عبادتك اللهم إنا نسلت الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أسلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جميل. اللهم أرنا الحق حقا وارضنا وارنا الباطل باطلا وبرضنا استنابا اللهم حبب الينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين امين وصلي وسلم على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين والحمد لله اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجنا من فزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزي قلوبنا بعدي فدنتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يامقلب القلوب Sübüt kuluben Allahım ya mısraf al kulub, sırf kuluben ve kulub ümmet Muhammede ile taatik. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sallam. Allahum amin. Allahum amin. Allahum amin. Allahum amin. Allahum amin. Allahum amin. Allahum amin. Allahum amin. Allahum اللهم حبب لينا الإيمان وزيينه في قلوبنا وكره لينا كفر في حرس من الراشدين ربنا لا تذي قلوبنا بعد إثديتنا وهبلنا من لدنك رحم إنك أنت الوحب وصلى الله على سيدنا وسندنا وشفيع جنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم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 على آنه وصحبه, وصحبه اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتناباً ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذا ديتنا وهبلنا من لدنك الرحمن إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرجف قلوبنا إلى تعاديك إلى الكامل واليقين التام والأعمال الصالحة نصلى الله على سيدنا محمد